فإن النبي صلى الله عليه وسلم انظر يقول سددوا وقاربوا وأبشروا اعمل سدد افضل جهدك وانا اقول لك افضل جهدك وفي نفس الوقت تكون عقيدتك انك متعلق برحمة الله ثم في تمام الحديث قال وَاعْلَمُوا أَنَّا حَبَّ العمل حتى لا تظن أن العمل لا عبرة به أو أن العمل لا قيمة له وَاعْلَمُوا أَنَّا حب العمل لا أَدْوَمُهُ وإن المهم أنهم من يقاربونه ايش قالوا الذي يحب الله ايش الرغبة له الرغبه في ثواب الله عز وجل وابشر بالخير قدم الزلفه هذه من العمل الصالح وابشر بالخير تعلق برحمه الله عز وجل انتبه هنا فلا نغلو في القدريه فنقول نحن جديرون ومستحقون ما ما قيمه اعمالنا امام رحمة الله عز وجل وما ثواب وخضه شيء ولا ايضا الاخرون الجبرية قالوا <تصفيق> يعني العمل لا قيمة الله مصلي كالزاني والأنبياء قد يدخلون النار والشاطئ يخون الجنة كلام أيضا تخيف وباطل وسقيم ولا عبرة به نعم السؤال السابع والثلاثون بعد المعه ما دليل الإيمان بالقدر جملة الجواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن ما أصابك لم يكن لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. حتى العجل والكيف وغير ذلك من الأحاديث بدأ الشيخ من هنا في تقرير أو الكلام على أصل من وصول الإيمان ورقم من أركانه وهو الإيمان بالقدر وهو أحد أباب الاعتقاد المشهورة العظيمة التي وقع فيها خلل عظيم وتنازع كبير وقلت في غير هذا أو في مرات سابعة أن أعظم بابين من أباب الاعتقاد وقع فيها الخلل عند الناس ودخلت عليه مشتبه فيه. وتفرقت فيه سرق باب الأسماء والصفات وبابه باب القدر ولذلك يجب حتى نسلم فيه من الشبهات ونسلم فيه من الشكوك أن نتزل بما قضى به النفس ولا نعمل عقولنا فإن هذا المجال إذا فتحت فيه لعقلك الباب ستخوج إلى متاهات إلى متاهات وإذا قرر العلماء سادقا أن القدر سر الله بخلقه سر الله في خلق فبقدر ما فتح الله لك من هذا السر في القرآن والسنة أنت ما أخفي عنك لا سبيل لك إلى معرفته أبداً. تباً لو أن رجل أتى أمام محيط عظيم، قال لابد أن أسبح وأعرف نهاية الدنيا. سبح سبح سبح تعب مقرف سه. ولا قطع ولا عشرة من عشر المحيط. أليس كذلك؟ ما يمكن؟ لا جاء رجل لا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه. ومن فوقه الصحابة وعلمائهم رضي الله عن ورده يا أمير المؤمنين حد أخبرني عن القبل أسأله قال سر الله فلا تفعل نبهه القبيح أصرع السؤال قال طريق مظلم لا تسلك انتبه أصر في السؤال فأرد النبه إنه قبيح فيها يعني إذا ماذا تفتح نفسك الأبواب وتفكر وليش الله قضى كذا وليش ما قضى كذا ولماذا هدى فلان وما هدى فلان ستتعب, ستتعب. وسيجد فيك الشيطان ظالته فيفتح عليك من الشكوك والشبهات والوساوس ما تعجب عنك فإما أن تخرج جبريدا أو تخرج نافيا من القدر أو تخرج متشككا أو, أو على القدر تقضير مريضا مقروبا حزينا يشغلك ذلك عن العمل الصالح هذه النتائج للبحث في هذه الأمور وفي هذه المضايق بدون اهتداء بنص الفتابة والسلح اتباهتوا لله فهذه التبداية إذن نتذب فيها بنص الوحي اللي هو أمر غيبي أمر غيبي ومتعلق بقدرة الله وحكمته عز وجل ونحن ماذا نعلم في علم الله عز وجل وماذا نعلم في حكمة الله عز وجل ولا ولا يحصل بشيء من علم سبحانه وتعالى فما علم لديه عن طريق وحيه من قرار السلح نعلمه ونعتقده وما كفه عنا وستره عنا واغلقه عنا لا نبعث عنه ولا ننقض فيه انتبهت القضية؟ هذا هو وما ضل الأقوان في باب القدر إلا لما تجاوزوا أو حاولوا بلا صح أن يتجاوزوا نصوص وحي ويعملون عقولهم واشتهاداتهم وتفكيرهم حتى خرجوا إلى متاهات وضلالات في باب القدر لا لا, لا نهاية لاحيان بالله تعالى انتبهنا؟ نعم فيأتي التصفيق ما دليل الإيمان بالقدر جملة يعني نؤمن بالقدر الإيمان جمليا أن الله قدر الأكتار وكل شيء يقع في هذا الكون هو بقدر لا تولي المسألة هذا لفلتا وأن كل يسمع مع شابه تقدير من الله عز وجل إذا كان يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيف الكيف الذكاء والفتنة هذا بقدر والغباء بقدر ابن عباس يقول كل شيء بقدر حتى وضعك خطك على يدك يكون إنه جالس هكذا هذه الجلسة مقدرة شوف لا أتذكر إلى كيف عاد حوادث عظيمة أو أشياء ساقع فيها تغيير ل ل عظيمة في هذا الأمر هذا التوقع ما؟ بل أبلغ من ذلك علي بن أبي طالب أحد يصبعه من ريقه وخط خط قال أشهد أن هذا خط كان في أم الكتاب مكتوب أن يصنع هذا الفعل اللطيف الذي له ما له من زاد في كتاب الزمن لحسن تثبيت الصحابة لماذا في هذه القضية خطيرة؟ لكل شيء بقدر سمحنا؟ فلا تظن أن فاعلا يفعل شيء ما يقضاه الله ولا قدره ولذلك ما أعظم, ما أعظم جواب الإمام أحمد لما أصنع القدر فقال قدر قدرة الله معنى ذلك أن لا تظن أن الخلق يفعل شيء ما قدره الله معنى أن الخلق غلب الله وغلبه في بطوله ما لم يرده دخل أبو عبد الجبار بن أحمد الهمداني وهو زعيم المعتزل في زمنه والمعتزل القدري ينفون القدر دخل على مجلس الأمير ابن طاهر وكان في مجلس أحد علماء السنة المثبتين القدم فلما دخل عبد الجبار ماذا قال قال سبحان من تنزه عن الفحشاء ماذا يقصد يسبح الله أن تنز يقصد شوف القصص اللي عنده أن الله لا يمكن يقدر المعافى والفحشاء كيف يقدرها تبا يقت سبحان من تنزه عن الفحشاء ما يقصد, يقصد أن الله تنز يقصد الله لا يمكن يقدر الذرور والمعاصي والفحشاء فرد عليه أبو إسحاق الصرايلي قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما نشاء فقال عبد الجبار ماذا قال لا قبلها أيرضى ربنا أن يعصي أيرضى ربهم كيف يرضى أن يعصى فقال أترى ربنا يعصى قهرا يعني يعصى غلابا مغلوب على أمره فقال أرأيت عبد الجبار يقول أرأيت إن كتب علي الردى ومن عمي الهدى أحسن إلي أم شوفوا شوف قضية لم تصل حتى يناقشون الله يناقشون الله أحسن الله أم أتاء الله شوف لا تريوصنك القضية من هذا يقول لله هذا الكلام ويتحدث عن الله بهذه القضية كأنه مخلوق من المقالية أحسن أم أساء فببنى الذي يحكم على الله بأنه أحسن أساء خطورة عظيما فقاله أبو إلحاق إن كان منعك ما هو لسى يعني ملكك وخلقك فقد أساء وإن كان منعك ما هو له فإنه يفعل في يشاء وأنت خلق من خلقيه اللذة تدمرت ما لقيمة عنده أنت إيش تملك لهذا الكون في ملك الله عز وجل أنت موكم من ملكه وعبد من عبيدة يعني قسم من هذا الإيراد احتفظتها شوف إلى أسبوعين تصر شوفت تقدر بالناس إلى حتى يناقشوا هل الله محسن أو مسيء خطورة حياظا بالله خطورة عظيمة مش إبنيس بالضبط عارض الله في حكمتنا تأمر أنا أسود لهذا هل هذا يسود لي تغطية لله عز وجل حياظا بالله تعالى وجاب الآيات الشيخ كان عمر الله قدرا مقدورا أمر مقدور مفروغ منه مقضي في الأزل، تقول من يشوف سفر عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. ما شاورك الله أمر مقضي منذ ذا العباد قبل أن توجد أنت قبل أن توجد السماوات الله بخمسين ألف سنة. شوف ضعيف ينازع من ويعرض و... و... و... من في ملكه وجبروتي في وعلا وجاب الآيات ما أصاب المسيبة إلا بإذن الله ما أصابك يوم للقلج معا فبإذن الله الذي ذهبوا قالوا إنا لله وإنا يرجعون حقن الله فينا وقدروا فينا وإلى غير ذلك تؤمن بالقدر خير وشري هذا هو الإيمان بالقدر الرقم وسيأتي التفصيلات نعم السؤال الثامن والثلاثون بعد الماء كم مراتب الإيمان بالقدر الجواب الإيمان بالقدر على أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنهم إتقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع عرفاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائم وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشئ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقه خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه معنى تقسيم القدر يا عم معنى ذلك ثمرة كيف يتحقق الإيمان بالقدر كيف يتحقق إيمانك بالقدر نقول يتحقق إيمانك بالقدر بإيمانك بالأربعة المراتب هذه من آمن بها جميعا فقد آمن بالقدر ومن اختلف عنده القضية في أحدها في كلها فإيمانه بالقدر مختلف كما تحقق مثلا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء أن الله عز ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكن لا يعذب عنه شيء سبحانه وتعالى علمه السابق وعلمه لا, لا يقاس بموازيننا الزمنية ولا موازيننا المكانية علم الله لا يقاسب الموازين الزمنية في الموازين علم سابق علم الله عزهز محيط بكل شيء هذا الأصل أو هذه المرتبة لم يخالف فيها إلا طائفة. الطائفة الأولى الفلسلة بين سينة جماعته. اللي قالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات الأشياء وإنما يعلم الكليات فقط وتفاصيل الأشياء لا يعلمها يقولون هذا قرره بإنسان وغيره يعني يعلم أنه في خلق بشر ماهر أسماؤهم أحادهم أكلم يجفلون الله فيها كفر كفروا بهذه الأرقيدة الباطلة والفعل الأخرى القدرية الأولى القدرية الأولى أقول القدرية الأولى لن سيأتي معنا القدرية الثانية من هم القدرية الأولى؟ القدرية ظهرت في أواخر عصر الصحابة الذي كان زعيمهم رجل يسمى معبد ابن عويم الجهني ورجل آخر يسمى غيلان الدمشقي هذا زعماء القدرية الأولى ظهرت في أواخر عصر الصحابة وهم تلقوا مقاتل فاسد من رجل نصراني سمى فيثوي أو فيثوي كما أحدث بذلك الإمام الأوزاعي في سويها النصراني الخبيث هذا تظاهر الاسلام فبدل بذرة القدر والشبهات والشكوك وتلقاها عنه معبد وهيلان ومن في درجتهما ثم عاد نصراني ومرة النصران عاد المهمة أرسلته النصرانية ليحدث الفتنة وفتن القول بالقدر وتلقاها عنه من تلقاها من هؤلاء ثم رجع إلى ملكي ودينه تماما كما دخل ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام تضاهرا حتى بلغ بذرة التشيع والرفض والقدس في وكذا وعاد إلى مملكه وطعفته تابع القضية هؤلاء من اليهود وهؤلاء من النصارى فمعبن الجهني وغيران بدأ ينشرون القضية وأنه لها قدر وأن الله لا يعلم من الخلق عاملون حتى يعملوا يعني الله ما يجيءش بيصير أنت غدر حتى تعمل يا عبد الله تعالى وإذا كفّرهم الصحابة لما بلغ خبر من ابن عمر كما تعرفون الحديث مسلم يحيى بن يعمر وزميله لما ذهبوا إلى ابن عمر قال يا أبو عبد الرحمن خرج في قبلنا ناس الناس العلم ويقولون بأنه لا قدر عن أمر أُنفه قال أولئك يعني يبغون إذا عيتم يبغون أن بريء منه وأنهم براءاء مني ولا بيحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر وقتل بعضهم غيران قتل من قتله الخليفة عمر بن عبد العزيز شوف لما يكون ولي الأمر يقوم على الدين يقاتل هؤلاء الناكفين مو بالعكس يقاتل الناكفين والمسكدين والمبتدعين إذا كان ولي الأرض يقوم على أم الله عز وجل عمر بن عبد العزيزي قتله كان قيلان ماخذ راحته أيام وعيد و سليمان وام سالم ما حد يهتم راحين في امورهم الخاصه ذاك ابن القصور وهذا يسمع كذا وينظر إلى كذا حتى جاء عمر بن عبد العزيز لانه قائم بأمر الله ويستقي الله ويخشاه تطلب أمثال هؤلاء وقتل قيلان استتابه اول طبعا استتابه عنده استتابه واعطاهم مهله فاستمر على أمره فضرب عنقاه واظنه وراح ان هذا من شره وفتنته وذاك معبد هلك هلكه الله عز وجل وانتهت فتلته القذلية الأولى محت وزالت ما بقي لها وجود ليش لأنه خلقت في عصر الصحابة موجودين والتابعين ما في مجال يعني يشيرون باطنهم ثم جاء عمر بن عبدالي وقضع على المسألة انتهى عمره لأن هذا عمر ما ترجع إلا لما يكون الناس في شهوات وفي أمورهم ومثلا يكون ولي الأمر مشغول بأموره كمان وكذا يجد أمثال هؤلاء مرتعاً قصداً يرتعون فيه فيفسدونها ما شاءوا لما يخرجون في وقت النوم يهلكون يهلكون فالمرتبة الأولى أصبحت موضع عجما عند الأمم إن إلا القبلية الأولى زالت وبعض الفلاسفة زال بعضهم وبقيت أفكارهم يتلقاها بعض الطوائف. المرتبة الثانية الكتابة أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كل شيء وكل شيء أحطيناه في إمام. مبين في حديث عبد الله بن عمر السادة إن الله كتب مقادير الخلاء قبل أن يخلق السماوات هذه خمسين ألف سنة كل شيء مكتوب وهذا أيضا أقرف بها جميع الطوائف تقريبا المرتبة الثالثة الإمام بمشيئة الله النافلة أنه لا يمكن يقع شيء لوقت شاءه الله وأراده وهنا خالفت من يعتزلها القدرية الثانية قال لا الله شاء الطاعات نعم لكن لم يشاء ولا أراده ولا قدرها ونحن نقول أن الله مشيئته عامة شاملة كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا تظن أن الكافر أو الفاجر سابق الله عز وجل في ملكه كيف الله عز يقول في قول أم حسب الذين كفروا أن يسبقون ساء ما يحكمون يعني يفعلون في أمر الله وفي ملكه وفي خطمه ما لم يشاء الله مسابق لله مغالب إذا تنظل ذلك وظنوا بأفعال هذه سابق الله وفات الله ساء ما يحكمون وساء ما يقدرون الأمور تدبير من الله عز وجل وتقدير لحكم، لحكم جعل ناس مؤمنين وناس تافرين قدر هذه الأمور من خير وشر بحكم عندهم ما هي حكمه؟ ليس بضرورة أن تعلمها ليس بضرورة أن تعلم كل حكم الله في تدبيره وخلقه وذلك نقول هنا لا تعمل عقلك في مجال للعمل فيه. عمر بن الخطاب رضي يقول كلمة رايا لما سمع بعض القضايا من هذا الموضوع قال إن فيما أمرنا به لا شغل عن ما لم أمر به خلينا شو أمرنا الله به مشغولين به نحن ما أحكمة الله دخل في حكمة الله ما شاورت الله كتب أمور قبل خمسين سنة قبل حدث سماوات ما دخلت القاضية ثم قاضي آخر إذا عرفت القدر هل تغير الأكل تغير الله؟ ما غير شيء ولا حلت شيء كل القدرة ضريت نفسك وأسعبت نفسك وأهلقت نفسك وأسقط الله عليك وانتهيت كمنتها غيره فسر على مقتبع تقدير الله أعزم واطلب رحمته واطلب مغفرته واشيغل بما أمرك الله به عما لم يأمرك به. المرتبة الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا واصواتنا كلها مخلوقة فالإنسان عينا يعني ذاتا وفعلا يعني حركة وإرادة كله مخلوق من خالقنا من خالق حركاتنا وإراداتنا الله المعتجر أيضا خالق قالوا لا العبد هو يخلق فعل نفسه العبد يعني أنت تخلق فعل نفسك ما ما أرتاح حتى عجز الله في إرادتي حتى جعله خالقنا معه في في خلقه واستدلون بآيات وباحصل خالقين خالقين معنا في خالقين ما هو خالق واحد إيش شوف النظرة وانتهى هذه الآيات استدلون بها ولهم ردود مفصلات في في في, في كثر السن الشاهد عقيدتنا أن الله خالق كل شيء خلقنا خلق حركاتنا وأفعالنا ولولا أن الله عزوجل قدر أن هذه الأمور من هداه غيرها لا يختلف عن سن أي شيء أبدا تباهي القضية والحديث صحيح لذلك إن الله يصنع كل صانع وصنعته والله وإبراهيم الخير يقول لقومه والله خلقكم وما تعملون خلقكم خلقة أعمال كل والله عز يقول في آية الملك قولكم قولهم أوجهرو به القول ليس فعل القول والإصرار فيه ليس فعلنا إنه على لا يعلم ماذا قال؟ من خلق إذا جعل الإصرار والإجهار والقوم خلق من خلق لذلك هو أعلم به لكنه فعله نحن الكاتبون له نحن الفاعلون له لذلك نحن المسؤولون عنه إن خيرا ففيرا وإشارا فشرى السؤال التاسع والثلاثين بعد المئة ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم الجواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى وأن الله قد حاط بكل شيء علما وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مضقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن بل عن عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال تعالى وإذا قال ربك للملاك إنني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيء أو هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء أو هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيُعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وفيه سُقِل النبي صلى الله عليه وسلم عن أُولَاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهل خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهل خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبذل للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلمن نعمل أفلا نستكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واشتقى وصدق بالفسنة إلى قوله فسنيسره لليسرى وغير ذلك من الأحاديث هذا تفصيل للجملة المتقدمة وهي المراتب الأربعة التي لا يتم بل لا يصح الإيمان للقدر حتى يؤمن العبد بهذه المراتب الأربعة كلها فبدأ الشيخ في أولى المراتب وهي مرتبة العلم علم الله عز وجل السابق والمحيطة فعلمه عز وجل السابق متقدم لا يقاسه كما قلنا في الدرس الماضي بالأقيسة البشرية لا الزمانية ولا المتانية ثم علمه عز وجل محيط بكل شيء لا يعزب عنه بشقال درة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ولم يخالف في هذا الباب كما في ترسل الماضي إلا طوائف الفلاسفة والقدرية الأولى وهم محجوجون بالنصوص الكثيرة الدالة على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء وتقدمه على كل شيء والأيات التي ساقها الشيخ عليه رحمة الله والأحاديث فيها أعظم الدلالة على ذلك فيها أعظم الدلالة على ذلك وغيرها كثير فساق من الآيات كما قرأنا شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه في بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة فالغيب هو الأمر المستوق الذي لا يعلمه إلا الله والشهادة هو الأمر المشاهد الذي ظهر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وكذا يقول تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه نسقال ذرة في السماوات ولا في العالم وغير ذلك من ثم ساق بعض الأحاديث الزالة على ذلك في الصحيح قال رجل يا رسول الله أ يعرف أهل الجنة من أهل النار يعني أ يعرف الله أ قال الله سابقا في علمه وتقديره أهل الجنة من أهل النار فكان جوابه نعم نعم فقال الرجل خفيما العمل إذا ففيما يعمل العاملون؟ قدام عرف أهل الجنة من أهل النار قال ففيما يعمل العاملون؟» فقال عمله فكل ميسر لما خلق له» أي الذي كتبه الله وعلمه من أهل الجنة فسيسره ويهديه ويشرح فضله لعمل أهل الجنة فلا بد من العمل لأنه سبب إلى وصول تلك الغاية ومن كثره الله وعلمه من أهل النار فسيسره لعمل أهل النار ويغلق قلبه عياذا بالله ويطبع عليه عن عمل أهل الجنة حتى يتحقق السبب الذي به يصير إلى أهل إلى أهل النار. وكذلك لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين حقيقة الأمر أنه ورد للنبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السؤالات عقد للسؤالين الإمام البخاري بابين في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المسلمين ثم بعده باب ما قيل في أولاد المشركين وأورد هذا الحديث المشهور سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين وفي بعض الفلاس سُئل عن أولاد الناس والمقصود سُئل عن الطفل الذي يموت في المهدي الطبيعة ما حكمه أم من أهل الجنة أم من أهل النار وهل كونه ولد لمسلمين أي لأبوين مسلمين يحكم له بالجنة وهل كونه ولد لأبوين مشركين يحكم له بالنار سؤال وهذا السؤال أصبح مسار إشكال أو مشكلة عند طوائف القذالية بعد ذلك. حتى جاء في الحديث وكان ضعاف بعض للعلم لكن له طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يتكلموا في الولدان لما لم في هذه المسائل القدرية التي من, من, من أغمضها ومن أجهل أجهلها مسألة الحكم على الذي يموت في المهدي طبيا هل هو من أهل أو من أهل النار فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الله أعلم بما كان عامل أي أن الله عز وجل الذي خلقهم أعلم لو عاشوا لو مكنوا من الحياة ماذا سيعملون هل سيعملون عمل أهل الجنة سيكونون من أهلها أو يعملون عمل أهل النار فيكونون في من أهلها وهذا معناه كما قال أهل العلم رجعوا الحكم في شأن الولدان إلى الله عز وجل فلا يقطع فيهم لا بجنة ولا بنار ويقول شيخ الإسلام من تيمية هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو غصف القطار في هذا الباب نظر لأن الناس اضطربوا فيه واختلفوا فيه وصارت فيه تبك المناظرة المشهورة بين أبي الحسن الأشعري الإمام المشهور الذي يُسَب إليه المذهب الأشعري وبين زوج أمه أبي علي الجبري وهو من كبار رؤوس الاعتزال الناسين للقدر فإن المعتزل عندهم أنه لا قدر ثم عندهم أنه يجب على الله عز وجل أن يفعل بعبده ما هو الأصلح له إن كان الأصلح لعبده أن يمكنه من الحياة ويسر له اليسرى فذلك يفعله به وإن كان الأصلح لعبده أن يقبضه صبياً حتى لا يتعرض لما يخرجه عن سبيل أهل الجنة إذا فرقه الله صبياً فطرح عليها أبو الحسن سؤالاً أبو الحسن نشألي طرح سؤالاً على على زوج أمها بعلي الجبائي فقال أرأيت ثلاثة إخوة أحدهم عاش واهتدى والآخر عاش وضل والثالث مات صبياً ما أحكامهم في الآخرة فقال جواب أبو علي الجبائي أما الأكبر الذي عاش واهتدى ففي الدرجات وأما الأوسط الذي عاش وضل ففي الدركات وأما الذي مات في المهدي صبيا، فلأن الله لطف به لعلم أنه لو عاش عاشراً، فقبضه صبيا حتى لا يظن في فيكون نهال النار، فقبضه صبيا حتى يكون نهال الجنة. قال له: أفرأيت إن احتج الذي في النار على الله بقوله: لماذا لم تفعل بما هو الأصح لي وتقبضني صبيا مثل أخي الذي قبضه صبيا ولم ت؟ تمكنني من الحياة حتى لا تعرض للضلال والفتنة وأحيد عن سبيل الهدى فأصير للأهل النار دام أن تعتقد أنه يجب على الله أن يجعل بعبده الأصلح والأصلح للأصغر أنه قبل صغيرا حتى لا يدخل النار فسيحتج إذن الأوسط بهذا على الله عز وجل بقوله لما لم تقبضني صغيرا حتى لا أظن ولا أتيه ولا أحيد فأدفل الجنة وأجل من عذاب النار فأسقط في يدي أبي عبدالبي ولم يدري كيف يجيب وقيل كانت هذه المناظرة هي سبب السبب الرئيسي الذي جعل هذا الحسن أشعري يترك المذهب الاعتزالي بعد أن عاش عليه رضحا من عمره التيلة أربعين سنة ويعود عدوا لدودا بالمعتزلة ومن أفضل عليهم وكشف زورهم وباطلهم ولكن الذي يتأمل تصرفات الإمام البخاري كما قلت لكم لما عقد البابين السابقين في الصحيح ننظر في تصرفاته يلحظ ما يلي اولا أخرج هذا الحديث الباب المشار إليه باب ما قيل في أولادي المشركين الله علَم بما كانوا عاملين ثم عقده بحديث السفرة المشهور كل مورودي يولد على السفرة فأبواه بهوداني أو ينصران أو يمجداني وهذا إشارة منه أنه إذا مات في فقد مات على مقتضاء الفطرة قبل أن يدخل عليه التغيير والفطرة بإجماع السلف في الإسلام بدليل الرواية الأخرى للحديث كل مولود يولد على الملة في اللفظ الآخر عند مسلم يولد على هذه الملة عندما يقول النبي هذه الملة ماذا يقصد؟ اليهودية ويقصد الإسلام لله والذي بعث عليها عليه الصلاة والسلام والشرك أو الكفر طارئ عليه بسبب الوالدين بسبب المجتمع بسبب البيئة بسبب مجتيال الشياطين فاتتهم الشياطين فاشتعلتهم عن دينهم ثم في الحديث الآخر حديث عياض بن حمار يقول الله عز وجل يقول النبي عليه وسلم فيما يروي عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء لمؤمنين موحدين وإنه متتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتوا لهم فإراد الإمام البخاري إراد الإمام البخاري لحديث الفطرة بعد هذا الحديث في هذا الباب إشارة منه إشارة منه إلى أن من مات في المهد صبية ولو كان ابنا لمشركين يهوديين أو نصرانيين فإنه يموت على مقتبرا ماذا؟ الفطرة أن هذا عموم، كل مولود يولد على الفطرة، ولما يدخله التغيير بعد. ثم أورد بعده، بعد هذه الحديث الطويل حديث البراء بن عازف الرؤيا النبوية التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتأني آتياني الليلة، أخذاني، ثم رأى من هذا النار ورأى من هذا من نعيم أهل الجنة، ورأى من بعض من بعض الأمور الكثيرة التي من ضمنها قول صلى الله، عليه وسلم فأتيت. إذا دوحة عظيمة شجر عظيم وإذا في أصل الدوحة شيخ وإذا حوله صبيان فسألت من هذا لرفيقي قالوا هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء حوله أولاد الناس أولاد الناس يعلمهم القرآن فكلمة أولاد الناس عموم الناس أي من مات من أولاد الناس في صباه فإنه في, في الحياة البرزخية سيكون بين يدي خليل الله إبراهيم في السماء يتعلم القرآن وهذا إشارة إلى مصيرهم أنهم إلى النجاة إن شاء الله وإلى الفوز وإلى الهداية وإلى, وإلى الخير عند الله عز وجل هذا من يعني الذي يظهر من تصرفات الإمام المقارب وعليه جمهور العلماء عليه جمهور العلماء ينزل حديث الله أعلم بما كانوا عاملين على المعينين طفل المعين أمامك لا تحكم له بشيء بدليل حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن طفل المبصرين صار مات فهدون المبين يشهده فعائشة تقول طوبى له العصرون من عصافين الجنة لم يعمل سوءا ولم يره فقال النبي وما يذريكي لا يذريكي إنه ويعني و... وإني وأنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا أني ما يفعل بي حتى لا لا يت لا يتقدم الإنسان بين يدي ربه لا لطفل صغير ولا لشيخ كبير ولا لأحد ثبت لا بقى... تتقدم بين يدي الله بحكمه فتفيض الأم في الله لأنك ما لو عاش ما حكمه ما مصيره وقد ضرب الله مثلا في القرآن بالقول الذي تصنع الصور الخبر في قصتي مع موسى، ثم فلحت إذا رقيا غلاما فقتل موسى استنكر عليه هذا الفعل غلام ما رزم يقتل ليش ليقتل نفسي ذكية من غير نفسي أنكر عليك فلما فشى له الخبر سبب أفعاله تلك التي تنكرها موسى عليه قال في تعليه أو تبين سبب قتلي للغلام وأما الغلام فكان أبواء مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طبيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاةا وأصرب رحمة جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخبر طبع يوم طبع كافرا الخضر تصرف بوحي من الله أن هذا غلام لو عاش وعلم الله قد قلنا سابق سيرهق والديه طغيانا وكفرا فقتل حتى لا يرهق والديه طغيانا وكفرا ولو عاش لعلم الله هذا العلم الغيبي علمه الحضر بوحي من الله خفيت حكمة ذلك على نبي الله على نبي الله موسى فلذلك لا تتقدم بشيء ولكن عموما عموما يرجى يرجى لمن مات طبيا النجاة أخذ بحديث الفطرة وحديث الفطرة بنى عليه أهل العلم حتى مساء الفطهية سئل لما محمد عن أطفال أطفال الحرب إذا غزا المسلمون على الحرب غزوا قليد أو كنغر أو بلد مشكل قد يقع يطعننا القتال وهذا نقتل بعض الأصليين رفع نقتل على الحرب يعني وخيلوا أصل الغارات تكون بيئية في غالب قد يقع قتلا من الأطفال. فسئل لجمال أحمد عن حكمهم أو حكمهم يعني هل نصلي عليهم وتقفينهم ولا نصحبهم مع آبائهم المشركين والمحاربين ونعطيهم الصلاة؟ قال لا يقفن ويقفن ويصلى عليهم. واحتج بحديث الشطرة. ما ما تفرغ على الشطرة على الأصل. وسئل للزهري أيضا عن طفل جاء به له طفل يعني يعني ولد من من الزنم يا بالله تعالى. كانت أمه يعني ليست من أحد الكتاب الصارمين، فأمر بالصلاة عليه رمام الزهلي واحتج بحديث السفارة. هذا كله تصرفات من السلف على أن الحديث السفارة يبقى على على عمومه وعلى ظاهره. عجرة إحكام قريوية من صلاة على الطفل ونحو ذلك وإن كان أبواه إن كان أبواه مشركين ثم أيضا صلنا الإمام أحمد عن مسألة أخرى. أطفال أهل الحرب الأسر عندنا عند المسلمين يعني. إذا نشأوا وكبروا هل يطالبون بأن يجددوا أو يطالبون بإحسان شهادة ولا يبقون على مقتبر فطرة كما ينشأ أبصال المسلمين عندنا يعني أبصالنا الآن هل إذا بلق مستحف حسنا نقول تعال أسلم أعلم الشهادة أن ينشأت مسلما على مختبر فطرة والأصل نشأ في المسلم ليس كذلك فقال يعاملون معاملة أبصال المسلمين مدام أخذناهم أبصال عندنا وتربوا بين ظهرانينهم هم على السطرة لا يطالبون بإحلال شهادة ولا بتجديد إيمان كلافاً لمن أفتبه من بعض أهل البدع في القدرية وغيرهم فيرجى ثم حبيث البراء عندما قال عن إبراهيم حوله أطفال الناس يرجى لهم في ذلك النجاة إن شاء الله تعالى الشاهد يعني كل هذا دل على تقدم علم الله سبحانه وتعالى ويحاطته بكل شيء خلافا لمن أنكر ذلك من القدرية الأولى والمعتزلة وقد اتفق السلف على أن منكر العلم كافر لا حب لا أفر الله من أنكر علم الله ولا شيء لمن أحمد عن بعض مسائل قدر هل يكفر فاعل قائلها فقال إن أنكروا العلم فقال إن أنكروا العلم فقال إن أنكروا العلم قدر تجهيد لله وجل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً نعم السؤال الأربعون بعد المئة ما دليل لمرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير الجواب قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى إن ذلك في كتاب وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس مفوتة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقيسة أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سراقة ابن مالك بن, بن جشعم يا رسول الله بي لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وغير ذلك من الأحاديث نعم هذا المرتبة الثانية والكتابة وهي الاعتقاد الجاذب بأن الله كتب في الذكر كل شيء والذكر أو الكتاب أو الإمام المبين هو على صح الأقوال اللوث المحفوظ كما حققه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم شفاء العليل بمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم وعقد لمسأة الكتابة باب مستقلة وهي أيضا مما دلت عليها النصوص الشرعية لا يجب أن تكون ضمن اعتقادنا أنه كل شيء مكتوب كل شيء مسجل عند الله سبحانه وتعالى كل شيء كل شيء كما حتى كما قلت في الدرس الماضي كما قال ابن عباس وغير حتى وضعك حدك على يدك وحتى الرقم الذي رقمها علي بن أبي طالب من ريقه في يده كل شيء حتى خرجات النفوس ووساوسها وكل ما تتخيله احصاه الله عز وجل بناءً عن علمه السابق سبحانه وتعالى فكتب وقد بين الله عز وجل زمل الكتاب وهو أنه كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن العم بن العاص وكما في حديث عمران بن حصن المشهور الذي في بدء فيه حديث بدء الخلق في قول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله كان عرشه على الماء وكتب في الباكر كل شيء ثم خلق السماوات والارتباط الكتابة متقدمة على الخلق كل على خلق السماوات على خلق الأرض واختلف هل العلم هل العرش متقدم عليها أو هي متقدمة على العرش على قولين مشهورين عندهم أن يحققه الكثير من الأئمة أن العرش متقدم عليها متقدم على خلق القلم متقدم على الكتابة على صح الأقوال في ذلك نعم السؤال الحادي والأربعون بعد المئة كم يدخل في هذه المرتبة من التقاديخ الجواب يدخل في ذلك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 التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه تفصيل الجوم السابع هذه المرااتب شرحها يعني او شرحها ابن القيم في كتابه اللي ذكرته وهو شفاء العليم شرحا طويلة. المقصود التفصيل فبعد التقدير الأول وهو التقدير العام الشاهد الازلي الذي كتبه الله وقدره قبل خلق السماوات ب 50 الف الذي كل ما يقع بعد ذلك فهو مما رقم وكتب في اللوح المحفور جاء الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرر بما هو كائن إلى يوم القيامة بناء على علم الله سبحانه وتعالى السال والمحيط لكل شيء ثم التقدير العمري وهو أخذ الميثاق الدال عليه بقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اشهدهم على انفسهم ان استب ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين جاء في التفسير وبعض بعض الاطاع الصحابه وفيها حديث مرفوع أن الله مسح ظهر ادم عليه السلام واستخرج امراته منه امثال الزر ثم قالوا ورشد ربكم فاقروا جميعا بأن الله ربهم وشهدوا بذلك يوم اخذ الميثاق ثم ثم خلقهم الله وتناسلوا من أرحام أبائهم وأمهاتهم مفتورين مفتورين على ما أخذ به العهد عليهم يوم في ذاك اليوم انتبه؟ يعني التي الكترة الكتريط هو هي دليل أخذ ذلك الميثاق كما حققه ابن كثير وشيخ الإنسان الميثاينية في ذلك تعال وغيرهما يعني قد يقول هذا الميثاق أنا ما أذكره ما أذكره حتى يعني يحتج به عليه وقالته قدرية هذا الميثاق ضغط الميثاق عند القدرية هو كون الله عز وجل يعني أوجد في هذا الكون من الأدلة الدائمة على وجوده والأدلة الدائمة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط هذا الأخذ الميثاق عنده ولكن القولة عنده العلم أنه أصد الميثاق في عالم الزر يعني قد يقول قائل هذا الميثاق أنا ما أذكره ما أذكره حتى يعني يحتاج به عليه. وقالت القدرية. قالت القدرية. هذا الميثاق بعض. ولا الميثاق عنده قدرية لله هو قول الله عز وجل يعني ااا أوجد في هذا الكون من الأدلة الدالة على وجوده والأدلة الدالة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط. هذا الأصل الميثاق عنده. ولكن الله قال العلم أن أخذ الميثاق في عالم الظرب. من آدم وأشهده على أنفسه دليله الذي يبينه كون الإنسان خلق على ماذا؟ خلق على السفرة والشرك والكفر طالئ عليه خلاف الأصل خلاف الأصل لذلك جاء في الحديث الصحيح في محاسبة الله عز وجل للمشركين والكثير يوم أن الله يقول للمشرك لو كان لك من الأرض ذهبا لقد كنت مختبيني اليوم قال نعم فيقول الله لو قد أردت منك أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا إذا أخذت عليك المفاق وأنت بصر بأذنك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا, إلا أن تشرك فخلقت الله مفتورا على ذلك ولكن لما كان الله عز وجل قضى القضاها ناذا النبي ويسأل الله عنه خريقهم في الجنة وخريقهم في السعير تأتي هذه المغيرات تأتي هذه المغيرات اجتيان الشياطين الوالدان تأهدوا التنصير والتمجيز وغيره البيئة الشبهات الأمور هذه كلها تطرق أما اختبى تطرق حتى يتحقق تقدير الأزل دول فريق في الجنة وفريق في الساية فريق في الجنة وفريق في الساية التقدير العمري في تخليقة في الرحم يقصد لما حديث المشهور إن أحد أقول يجمع خلقه في بطن يومه أمه 40 يوما ثم يكون علاقة أربعين يوما على لفظ الصحيحين كلمة نطفة من في مستخرجة بأعوانه وليس في اللقظ الصحيحي إنا حدث مجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما ثم يكون نطفة علاقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الرؤور ويؤمر بأربع كلمات يسجلها عليه الملك لكتب ذزعه وعمله وأجله وشقي أو وجاه في بعض الحديثة ذكر أو, أو أنسى على التقدير يعني خاص بكل شخص منا من أمه بناء على ماذا على التقدير الالهي السابق الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ وإذاك الملك لا يكتب كما جاء في بعض الاحاديث حتى يقول الله يا رب اشقيرا نسع ما يدري الملك سيامر الله بكتب ما ما في علم سبحانه وتعالى وما في تقديره ما الاجد ما العمل ما الرزق يكتب تقدير خاص حاول لي ويكتب ذلك كله نعم ثم التقدير حول الليلة القدر في تفسير قوله تعالى إِنَّا نزلناه في ليلة مباركة إِنَّا كُنَّا مُنزِينَ رَحْمَةً رَبُّ فيها يفرق كل أمن الحكيم قال أهل العلم في ليلة القدر يقسم الله تقدير الخلائق في في سنتهم التي يستقبلونها إلى ليلة القدر التي في رمضان السنة القادمة أرزاقهم وأجالهم وأحداثهم وأحوالهم كلها فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا التقدير السنوي في ذنية القدر أيضاً كما قلنا بناء على يعني لا يتغير ما في ما في النوحة المحفوظ إلا يعني لا يتغير وقصتب الله عز وجل كل شيء وتفصيل قوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو ما يشاء ويثبت بناء على ما قضى وقدر في أم الكتاب كما فسره عدد من المفسرين ثم التقدير اليومي وهو التفسير لما قادر الله هذا يولد هذا يموت هذا يرزق هذا يمرض هذا يقوم هذا يصحو هذا يصلي هذا يبني يعني التطبيق تفصيل يقدار قدان الله عزوجل. فكل سائر في في حياته اليومية على وفق ما قضي في الكتاب الأول قبل خلق قسمات بخمسين ألف سنة وعلى وفق ما قضى له في رحم أمه وعلى وفق ما قدر له في لينه القدر يسير في سنته فسال الله عزوجل يسر لنا العسرة وليصفنا عن العسرة نعم. سؤال الثاني والأربعون بعد المئة ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرسه على الماء وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الحديث في السنن وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن الحديث في البخاري وغير ذلك كثير يعني يزيد الشيخ, الشيخ مثلا وضوحة من الأذنة الشرعية يبدأ في, في ذكر أدلة على كل تقدير من الأشياء الخمسة السابقة التقدير الذي لأورد عليه قوله وتعالى ما صار من سيد وتفاضل ولا ذم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه نبرأ بمعنى خلوهها وهذا لا دليل صحيح على أن الله خالق كل شيء ومن ضمن إفعال العباد لأن من المصائب ما يكون بسبب إفعال العباد خلقه طريقه وإهلاك الحرف والنسل كل المصائب تقع من يوقعها من يحدثها من يفعلها البشر فأخبر الله أنه خالقها. خالق المصايب كلها دليل على أن الله خالق كل شيء ومن ضمنه فعل ومن ضمنه فعل العباد. ثم حديث عبد الله بن عمر كتب الله القديم خلاص قبل أن يخرج سنتين من خمسين ألف سنة. حديث أول ما خلق الله الخلق قال اكتب أجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة جفل قال ما تلاقى هذا حديث أبي هريرة في لما أراد أن يأذن له النبي صل الله عليه وسلم لما ما وجد ما يتزوج به رضي الله عنه وأرهقه. العزوبة كثيرا فاستأذى نميفي أن يختصي فقال أولي بسلام جحف القلم ما أنت لاقل فاختصي على ذلك أو ذرا يعني لو كان الله مقدر لك الأمر أنك ستتزوج وأنك تتنجد سيقع اختصيت أو لم تختصي ولكن لأن الله مثلاً يقدر لك شيء سيقدر لك ما يؤدي بك إلى ذلك الشيء يعني مثلا إذا كان الله كاتباً لعبده ومقدراً لفلان من من بعد أنه سيتزوج وسينجب وكذا ومقتضى الزواجهم أن يكون صحيحاً مثلاً مؤهلاً لذلك غير مستصي مثلاً غير صاحب مرض نحو ذلك فلأن الله كتبه متذولاً منجباً أيضاً سيكتبه صحيحاً غير مستصي وسيمنع عنه كل ما يؤذبه إلى, إلى ما يصد عليه ذلك حتى لا ي... يتحقق فيه القدر الثاني القدر الأول يؤدي له القدر الثاني مثل القضية يعني مثال آخر أوضح منه يقول لمسرم إذا أراد الله قضى عبد في أرض جعل له إليها حاجة كتب الله فلان ابن فلان يمون في المنطقة في الأرض الفلانية طيب هو قد يكون في بلاد آخر أخرى سيقدر الله له حاجة ستسوقه إلى ذلك حتى يتحقق القدر الثاني سبب دار الله تعالج احذار الله وتسوق بعدها إلى بعض هذا معنى قول عمر لا فروا من قدر إلا إلى هذا لله أنت شيء في مجبل يا بل في كلها على مستوى قدر كثير فهذا معنى قول يختص على ذلك أوجب يعني إذا كان الله تعالج مثل دواي فلا تسوق ولو نفس تكون تبين لنا قدر ثالث القضية ولو كتب الله لك مثل شيئا آخر سيوقع لك من المغرض ومن كذا ما يمنعك من الإنجاب أو يمنعك من الزواج أو يمنعك من ذلك ثالث القضية على ما لحقه غيره على أن مثلاً في في استخدام ومع ذلك بعد فترة مسكن الله بعوية وتزوج وأنجب والحمد لله وكذلك العزل لما استادنا أصحاب العزل لما خرج المجاهدين واشتاقوا لكذا فيعني وقع في, في عييم يعني من الـ من الـ من الـ من حضايا ال يسمون يعني التي تباينة تبع الحرب فشتاهوا النساء ولكن ساله هو يعني امتحمل احدهن وكذا في سفر مشكلة يعني فاستأذب في العزل يعني, يعني يخرج ماءه خالق المرأة حتى يقع الحمل فالنبي صلى ماذا قال؟ طبعا ماذا قال لهم؟ ها إذا كان الله إذا كتب الله نفسه أو قدر نفسا فإنها يعني لا محان حادثة آتية كيف ذلك؟ قال فالنبي صلى سيعني يعوقف أو يحول بينك وبين أن تتمكن من مثلا من العزل قبل أن يتسرب شيئا منك في ذلك الوضع. للدرس أن في بعض الأحاديث قال النبي صلى هو الذي نفسه بيده. لو أقتمعت عرفت خرة صماء وكتب الله منها ولدا لحملك ولده. يعني ما ماذا صد؟ كما قال تعالى في الآية السابقة ذكرت أم حسن إن يسبقون ما تسبق قدر الله ولا تغارب الله في أمري. ساء ما يحكمون. ولكن يعني نقطة مهمة ولا على الشيخ الشيديا ما أدري نق... نعالج أو بعبارتنا ندافع أقدار الله بأقدار الله تبه لا يعني ذلك خلاص تستسلم وتبقى هكذا تقول إن كان الله مكاتب لي أن أتزوج خلاص ستتزوج أتجس لا تبذل سببا لا تبحث لا تطلب رزقا لا إن كان الله مكاتب لي الرزق سيأتيني لا تبحث لا تنقذ لا كذا لا ليس هذا المعقوب المعقوب أنك لن تغالب الله في أمره لكن أرض السبب الذي يقودك إلى المسبب والسبب والمسبب كلاه من أقدار الله مثال ذلك الآن الجوع جعت أنت أصابك الجوع قدر جوع. هذا الجوع جوع القدر، قدر الجوع قدر الجوع تدفعه لقدر ناخر وهو تناول طعام فينفج قدر الثالث وهو الشبع علاش؟ قدرا بقدر مرض مرض ما نقول لك لا إبقى مريض حتى تهبك لا اذهب عن الزواب اذهب إلى الطبيب الذي المختص في هذه الخضية أو في هذا المرض ينظر لك ويكتل لك العلاج بحذك عن العلاج وعرضك لشتك للطبيب وتناولك من العلاج قدر لا ترى أنك الآن خرجت عنه قدر فينتج عنه قدر ثالث هو رفح المرض فعالجت قدر أو دفعت قدر بقدر لتحصل قدرا كذلك وجود الزرية أو الزرية تريد الزرية أنت فلا بد أن تبدأ من السبب وتتذوق فإذا كان الله مقدر لك ستحصل الزرية فأنت حصلت قدرا بقدر حصلت قدرًا بقدر وكذلك نقول إلى إلى المعاصي المعصية إذا وقعت في هي قدر بلا شك لكن لا تقول قدر وتحتج به على أن تبرر نفسك جرمها وفسقها وفسادها وتبقى على على المعصب لا نقول لك نعم قدر لكن عالج هذا القدر بقدر التوبة والأوبة والاستغفار لتحصل قدرا فازم وهو رفع الذنب عنك والمغزرة والرحمة كما أنك إذا جعت تأكم وإذا مرتك تعالى وإذا تعفت كنعا وإذا أصابك الحر تبحث عن أي وسيلة من وإذا طبق الذرك تتبسر أليس كذلك؟ ولا قلت من شخص أو من عدوه يعني احتميت منه هذا ما هو وضعنا البثني هذا تدافع أقدار بأقدار فلماذا عند الطاعة والمعفية قلت لا هذا قدر إذن أنا أبقى على مقتضى هذا المر ولا ولا لوم عليه ولا عثم عليه مدام أن الله قدر هذا قل لا ادفع قدر المعفية بقدر التوبة لتحص القدر المغفرة والرحمة إن شاء الله تعالى نعم هذا معنى قول عبد القادر الجيلية الجيلاني عندما قال كل إذا بلغ إلى القدر توقف أما أنا ففتعت لي فيه روزنا فنازعت فنا أقدار الحق بالحق بالحق أقدار الحق أقدار الله كيف نازعها؟ بقدر الله دفع قدره بقدر فما بينا كل طريق حصل قدرا بتحقيل قدري هذا المقصود وتقرش في نتيجة الأمر إلى قدري ثالث من تبادل قليل نادت وأقدر حق بالحق لأجل أيضا لتدخل الحق وهذا بالكامل هو ما قفته عمر عندما قال يا أبو عبيدة لما وقع الطاعون في أرض الشام وكان عمر قادما يريد الشام فاستقبله أبو عبيدة وعمراء الجند في ظهر قبل الدخول وقالوا يا عم يمين الوباء قد وقع في الشام طاعون عمواس المشهور الذي قتل فيه كثير من الناس فعمر فقال يعني أشار عليه بأن يدخل لا أشار عليه بعضهم بأن يدخل يدفل وبعضهم أشار يدخل عمر استخار الله عز وجل وبعث عليه مستخيرا فلما أصبح قال كلمته المشهورة طبعا لما عاتب أبا عبيد لما قال له أفرارا من قدر الله ليش ترجع يعني لأبو عبيد يقول إن كان الله مقدم لكان يصبح الطاعة ونسيبه وإن كان مقدم يصبح فيصبح ولو جاءست معه في وسطهم وكانت معه مشرف تبات فعمر بين له ثم نامك فلو غيره فيقولها في يا با عبينا نفروا من قدر الله من قدر الله يعني رجوعنا للمدينة ما هو قدر رجوعنا للمدينة ما هو قدر حدث فلنحن بذلك رجلاتنا أرأيت لو كان لك لو نزلت واديا معك غنم له عدوتان جانبان أحداهما خصفة والأخرى جذبان أرأيت أن رأيت الخصفة ألم ترعها بقدر الله أنا أرأيت أن فأنت في كل أحوالك على القدر وقدي دخلنا الشام دخلناها بقدر إن رجعنا المدينة رجعنا أيضا قدر ولكن أنت تدفع القدر الذي يتراه كبارا عليك بالقدر الذي يتراه نافعا نحن. وقع الطاعون هنا وقع وباء نرجع رجوعك قدر وطوعك قدر ونحن نعلم أنه كتب الله يصيبك الطاعون سيصيبك ولو كنت أين ما كنت ما هي مشكلة هنا ولكن دافع الأقدار, الأقدار. وعالج الأقدار بالأقدار تباكي طويل هذا ما تصدعون من من قدر الله من قدر الله وهو معكم أيضا كما قال بعضها عن العلم وهو كلام أكد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طيقة ولا همسة ولا فهر ما في شيء يعذي طبيعي. كل, كل شيء مقدر وكان الله قدرت أن أمره جارس المرضى وأن أمره تجارسه قضية تفرغمنا تباكي كتب الله لك مشكلة كذا <تصفيق> على فشارة ويشوف، ذلك. ثم قال في تمام الحريق وشره من أن هذا حديث أثار مشكلة عند العلم. كيف سووا حديث قلادع و؟ ثم يقول شر الله ليش قالوا المجرد ولا قلادع؟ طيب أخذت هذا العلم أن الله يحاسب عليه نصلا على عقيدته. يعلم أن ساتي من من أمته من هو ضعيف الإيمان. من هو قليل الضيارة؟ فربما لو جلس المجدون وكان كاتب الله قبل ألف سنة الجدار الجدار ما الله عليه وسلم إنه سي سيصاب بالجذع وأصاب الجذع ماذا سيقول؟ يقول قدر الله. حافظ بالله ما جعل جلسنا, جلسنا على هذا المجدون جالس الجذع. نحن الناس أي تقول؟ في في يوحيد سبب مرضه إلى إجلاس الجذع المريض. لا يوحده إلى القدر. نرى الإمام ونحن الناس سبب واحدون ونحنون. جلست مزكوما ثم ثاني يوم طارق الزكام الله ما يدني لماذا فلان عداني فلان فينغدف عنده في تلك اللحظة قضية القدر وهو تقبير الله عليه ويتصم تسبب فيظن أن ذلك الشخص أعداه بطبيعه أو سأبالم عن الله عز وجل كاتب له ذلك جالس اولا فحتى لا ينقضح التوشيد بهذه القضية قال درأ النبي المفتدة وأغلق عليك ذلك حتى إن قالك شيء لا تقول فلان و إلا وإنما تقول خلاص ما جرت أحد ما جرت لا تقول قدر الله ولكن إذا كان الإيمان عاريا في حال الصحابة ما يظُق ولذلك ثبت أن عمر أكل مجزوما جلس مع المجزومة أكل معه وثبت أن خالد شرب سمة وثبت أن عائشة جلست على راشم جلست عليه مجزوم من أقربيه خلاص سفر إذا قالهم إذا قالهم ما يقول خليه يطلع فلا لأن عادي ولا بسح لفلا لأنه مستوى عالي في المديمة حتى يدرب عليهم البار لا يأخذ عليهم الدين ولا ينقذ عليهم عندهم تقدير أقدار الله عز وجل فينغرق في عندهم السبب المتصل بالله إلى السبب المتصل بالمخلوق قال افتح جسدي حفاظا على دينك حفاظا على دينك فاعطيه لله صلى الله عليه وآله وسلم خير وسلقنا سؤال الثالث والأربعون بعد المئة ما دليل التقدير العمر يوم النيساب؟ الجواب قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا ربكم؟ قالوا بلا شهدنا الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلاً يقرأ راهويه. أحسن يعني أهل الحديث كل ما جعل على هذا الوصل يقرأونه بالتسكير راهويه. يعني جرت عليه عادته نعم. راهويه وروا إسحاق بن راهوية أن رجلا قال يا رسول الله أبتدى الأعمال أم قد مضى القضاء فقال إن الله تعالى لما أخرج الذريات آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم عفاظ بهم في كفيه فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار فأهل الجنة مسترون لعمل أهل الجنة وأهل النار مسترون لعمل أهل النار وفي الموضع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وبعمل أهل النار يعملون الحديث بطوله وفي الترمذي من حديث عبد بن عقل ألطي رفق أنه أقف فعليك أسفل الله صلى الله عليه وسلم وفي يده في كتابا فقال أكتون ما هذا الكتابات قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا وقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب رب العالم فيه اسم أهل الجنة ثم أشفى على أخطهم أجف ثم أجمل على اخرهم فاوجادوا فيهم ولا قال الذي من في مثل اخرهم فراوجدوا فيهم ولا يقص منهم أبد وقد اصحبوا فيهم قالوا يا رب الله إن كان عمرو فرغ منه وقال سددوا وقهروا إن فقد جنتي يخصب بعمل أهل الجنة الجنه ويخص لا عمل ان وإن عمل أي عمل ثم قال سواه صلى الله عليه وسلم فنبدهما ثم قال فاربكم العباد فريق في الجنة وفريقوا في الفعير وفق في المسيح فأقدر حكيثم حسسا فنصح كل شيخ أقلت أقلت أقلت أقلت من أعلم نية على قالوا بلا قومي وصيغ على الشطرة، تأمين الحنك، أنعاس ثم أوردت صار الناحدين أي واحد حديث الله سبحانه وتعالى ثم نحسي ثم أضربين في صفر أو رجل فلن، يقصد من مؤمنين من تحديثي يحكوا عن المرتوف والآخر أو من الكون ويقولون ذلك مردون عليه كفزا بالله تعالى، ثم الصعيب الكتابين الذي حدوه فليس أسماءه الجنة وراخد الناس الذين حدث به النبي صلى الله وهو يعني في التعود النجاح الصحيح وضعيف، وبعضه نعيم الصحيح، ونقائبه هو أن هو صحيح، أنه صحيح، وهو معدود في في في في النبي عليه الصلاة والسلام خرجت أو ذات وفي أسماء جنة كلهم ونأخذ في أسماء النار كلهم إعجازاً من الله عز وجل وأكد من آياته لنفسه عليه الصلاة والسلام السؤال الطابع للأربعون بعد المئة ما هذا له السديق العمطي الذي دعوه لتخليق النطفة الجواب قال الله تعالى وأعد بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجمنتم في بطون أمهاتكم فلا تشكوا أنفسكم هو أعلم بمن تتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما النطفة ثم يكون علقا مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الماء وينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتاب رسله وأجليه وعمله وشقيء أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بالفاذ أخرى والمعنى واحد تقدير العمري وقد أشرنا, عليه، أشرنا إليه في الكلام اليوم أورد عليه الشيخ الحديث المشهور هذا الحديث حديث بالمشهور في الصحيحين وهذا الحديث اصطلح العلماء على تسمية حديث القدر وهو أول حديث يخرجه البخاري في كتاب القدر من الصحيح أول حديث وهذا الحديث تنكره أقول تنكره المعتزرة تنكره الإنكار ثبت عن عبد عمر بن عبيد السلمي المعتزه رأسه القدرية الذي أسس الاعتدال هو وزوج أختي قاصر من عطاء غلزال ثبت عنه لما سمع هذا الحديث وكان حديث من رواه الأعمش عن أبي بن وهب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحد غني من قلبه فقال أبو بني أنه القدر ليش القدر أحد هذا حجة قاطع من بات القدر فقال أبو عمرو بن أبيه هذا من الله يقول لو سمعت الحديث من الأعمش لكتبته. ولو سمعته من سيد ابن وهم لما قضقته ولو سمعته من ابن مسعود لما قضيته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته ولو سمعته من الله عز وجل لقلت له لم تأخذ على هذا عهده ذكرها عبد الزهدي في, في أنا يعني صحيح ليس صحيح تماما لكن يعني في هذه الروايات يقبل هذه اشكال الترجمة ومشهور عن عمل جبريل فلا يكاد يترجم له واحد إلا وصل هذه يعني على هذا تعالى يقصد كيف يقول كيف يقول يعمل من عمل الجنة ثم نسخ عليه الكتاب ويعلم عمل النار كيف هذا عنده يقول ظلم عنده هذا ظل وشفات هذا الحديث من تشويق لله ونسبة ظل من هذا بالله تعالى فبهذا المفهوم رد الحديث وطعن فيه في الكلام اللذيذ حكيته عنه إلى ذلك يعني المؤمن يجب عليه أن يسأل الله تسبيه ويسأل الله هداية ويسأل الله قاتبة طيبة لا أن يخاصبه ونحضعه في أقدامه وأموره ثم يسلم الله ونحضعه ما الذي يتقدم ويأخذ في تقدير الله أو يبنيه أو يبدل؟ ما تغير شيء إذا أخذوا لفن تسأل الله أكثر جره. لا أن تتقدع الله أخاذ السؤال الخامس والاربعون: أبنى. تقدم الحوض في ليلة القدر. جواب: قال الله تعالى فيها رفع كل أمره. أسرى رضي الله عنهما. سأل في ليلة قتلى يكون في السنت من موت أو حياة ورزق ومضر. حتى الحجاج. حتى الحجاج. يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وابو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. نعم. ذكرناه. واصل. السؤال السادس هو بعد المئة ما جيّل التقدير اليومي الجواب قال تعالى كل يوم هو في شأن وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحة محضورة من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة وفي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحي ويميت ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو العزل الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. الأصل هذا لابن عباس هو تفسير من ابن عباس لمعنى قوله تعالى كل يومه في فيشى وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صححه الحاكم فبعض من عانى في التفسير نظر فيه وضعف هذا الأصل لابن عباس وبعضهم يقول هو من ما أو أو بلغ ابن عباس مما أخذ من علوم أهل علوم أهل الكتاب وليس عليه هذه واضح قضية أن أن ذرة بيضاء وذفتها يفودها حمراء ونحو ذلك نعم ولكن تقدير اليومي هو يعني أن يقع في في في, في أيام الناس ما خرجوا له في كل مخلوق بالصحة والمرض والصقم والحياة والموت والرزق وولد والأمور كثيرة في حياة الناس اليومية كل حياتك اليومية أفضل وأعمالك وحركاتك وثقناتك وخرجات نفسك هي التنسيل والتطبيق والتحقيق لأقدار النائع السابقة التي في اللوح المحفوظ التقديل الأذري والذي قضاها وأنت في رحم يومك والذي قضاها عليك في نائة في في القدر ونحو ذلك مم. نعم. السؤال السابع والأربعون بعد المئة ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة الجواب اتفق جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى <تصفيق> الآية فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة وهو مهيئ له وميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان عشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقو هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعم لله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما هذه ثمرة ثمرة الحقيقية التي ما نقص القدر وهو لا يعني ذلك ترك العمل الصالح أو الانكباب على المعاصي في حجة أن ما قدره الله سيكون إذا كان الله مقدر فيه أن يمنح الجنة فسيكون وإذا كان مقدر لي أن فسيكون فلا داعي للصلاة ولا للقيام ولا لعمل وأفعل ما شئت وأعمل ما شئت ونحو ذلك أو ما ينظر ذلك حتى الأسباب الدنيوية. كما يقول بعض المتعاجزين والكاسعين عن العمل ونحو ذلك إذا كان الله كاتب لي رفقاً فسيأتيني عملتها ولم أعمل يجعل القدر حجة يحتاج بها على المقول والقعود عن العمل وهذه حجة ثقيمة وباطلة. وباطلة فإن الله عزيزي كما قلنا في كلامنا السابق فجعل لك قدر آخر هو أشبه السبب الذي يوصلك إليه كما بينا قدر الدوالي للعلاجة قدر الطام دفع الجول قدر العمل جلب الرزق قدر الزواج جلب الدرية قدر العمر الصالح والإيمان لصول الجنة فإنه لن يدخل أحدهم الجنة نحن هاتذا ولن يدخل أحدهم النار هاتذا لابد من سبب يبلغ إلى الجنة أو سبب يبلغ عياذا بالله إلى النار ولذلك يوم القيامة يقال لأهل الجنة جزاء بما كنتم تعملون سببكم ويقال لأهل النار جزائاً بما كنتم أيضاً تعملوا حتى يوم قيامة أهل النار شوف الحكمة العظيمة تأمل كل الآية التي فيها مناظرة أهل النار بعضهم بعض مع بعض وكلامهم مع بعض. لن تجد فيها ولا مومع أنهم قالوا قرأت قدر الله كما كانوا في الدنيا يقولون لما ينصحهم الناصحون عن الكفر والمعاظر والغبود يقولوا الله مقدّع عليهم لإني أفعل كلام لما تنومونه أما لما يدخل علم أن حجتها واهية وما أغلط عنهم شيء والآن جا... يرجعون بين أماءهم وما يعجبون يا معنى القوية فتجدهم سيرجعون القوية النظام ينومون القصر كبراءنا سادتنا الذين من كذا هذا يحاكبون شياطينا وقبراءهم الذي أرلهم ونحو ذلك من صدوا حسن الله وقرنائهم من الجن والإنس يريدون أن يلتقموا منهم فيوحيون على أنفسهم يا ليتنا أطعنا الله ويحب الضائم على يديه عادة التي يعود لا يلومون إلا أنفسهم لأنهم علموا أن ما كانوا عللون هذه الدنيا ما غير شيء ولا, شيء ولا أخر شيء ولا قدموا الأخير وإذا فيه تلجحي عبدالله يقول هذا قدر حتى نعلم أن حجة ثقيمة لا تقدرين تؤثر فيه تماماً القضية إذن ومعنى ذلك أصلاً الإنسان مخطور على ذلك لو رجع عن خطاته بداية أنه إذا ما تشتبع به الجن تجده يعني يبحث بأي طريق يأخذ أي شيء من يدفع هذا الجن إذا مرد يسعر على طريقاً من يدفع هذا المرض فكذلك من إيمان أو كفر من أسباب المعيشة من أمراض من كل ما يقع هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته كما في الآهات الثابقة وما تشعون إلينا شاء الله ولو شاء الله رجعلكم بطن واحدة فعال لما يريد إنما أمره إذا أرادش أن يقول لو كن فيكون وغير ذلك من النصوص قلوب العباد بين الاسبعين يا صاحب الرحمن يقلبه كيف يشاء كل القوية ترجع إلى إلى مشيئة الله كما قال الإمام الشافعي يقول ما شئت خاتب الله ما شئت كان وإنما شئت وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت في الخلق يجري الفتى والمسن على ما ممنت وهذا هديت وهذا أعنت وهذا لم تعيد تدبير الله ومشيئته سبحانه وتعالى وقال في نومه في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء لما ناموا كانوا حائدين من غزوة فعرسوا في الوادي في آخر الليل فناموا ولم ينقذهم إلا حر الشمس قال يقعد الصبح وتجر الصحابة وكيف كذا لأن المصم يعني قمناهم بإقال إن الله قدر رواحة الحين وشاف ردها حيث شاء على يعني أمر حصل وأمر مشياء الله علنا نصلي في الوقت الذي بعد أن الله في إشفعوا وتجروا واليقظ لله وعلنا نسبيه ما شاء كلها نصوص تدل على عموم مشياء الله سبحانه وتعالى وهذه المرتبة نازعت فيها المحتفلة وانكرتها سؤال كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بدعٌ وستون وفي رواية بدعٌ وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان من الأصول المستقرة عند إنذار السنة أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل وأنه أصل له شعب متعددة وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان وتشكل جزءا في ديمان ولكن شعب الإيمان لا تسمى إيمانا ولا تشكل جزءًا فيه حتى تكون منبثقةً عنه وراجعةً إليه فلو صلى المنافق مثلاً فإن صلاته لا تكون إيمانًا لم لأن الباعث لها لم يكن إيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء ما عند الله فلما لم تكن صلاته نابعةً عن الأصل الإيماني لا تسمى في حقه إيمانًا ولا يثاب عليها ولا تقبل عند الله وكذلك نفقته وكذلك جهاده ونحو ذلك مما يقوم به المنافق من أعمال البر والخير فيشترط لشعب الإيمان حتى تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان وتثمر لصاحبها الدرجات والثواب عند الله عز وجل أن تكون صادرة عن أصل الإيمان منبثقة عنه عائلة راجعة إليه وينبغي في موضوع الشعب أن ننبه إلى قضية مهمة وهي أن شعب الإيمان على نوعين اثنين من جهة ذاتها وعلى نوعين اثنين من جهة حكمها أما نوع الشعب من جهة ذاتها فهناك شعب قولية وهناك شعب عملية ونعني بالقولية ما يشمل قول القلب وقول اللسان فقول القلب المقصود به أصل التصديق والإقرار بالله ربا وإلهًا ومعبوداً وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا ونعني بقول اللسان إعلان التوحيد وإعلان الشهادة وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلتحق بذلك من ذكر الله وتسبيحه كما يشير الشيخ إلى ذلك بعد قليل ونعني بالشعب العملية نوعين أيضا عمل القلب وعمل القلب قدر زائد على أصل التصديق ليس عمل القلب تصديقه بل القدر الزائد على التصديق ونعني به ما يدخل قلب المؤمن من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه وكتابه وشرعه وما يدخل قلب المؤمن من خشية الله والرجاء في الله والتوكل على الله والإناب إلى الله والإخلاف لله والحب في الله والبغض في الله وما يلتحق بذلك من أعمال القلوب الصبر والرضا ونحو ذلك كل هذه تسمى أعمال قلبية وهي رفن ركين وأصل أصيل في الإيمان ونعم أيضا به عمل الجوارح وهو ما يعمله المؤمن ويكسبه بجوارح من أعمال الخير وأبواب البر كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمور المعروفة إنها المنكر ونحو ذلك من أفعال وأبواب الخير. هذه هذه أنواع الشعب من جهة ذاته من جهة ذاتية أولية تشمل قول القلب وقول اللسان وعملية تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما نوعاء الشعب من جهة حكمها فهي على نوعين اثنين شعب يزول الإيمان بزوالها وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص فأما ما يزول الإيمان بزواله كشعبة التصديق فالذي لا يصدق بقلبه ولا يقر بقلبه بالله ربًّا وإلهًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة وبالكتب وببقية النبيين الذي لا يصدق بقلبه لا شك أن الإيمان مسلوب منه خارج عنه وهو في عداد الكافرين بدون شك فهي شعبة زالت نتج من زوالها زوال الإيمان كله وكشعبة الشهادة إعلان الشهادة والنطق بها أصلية إن زالت زال الإيمان بزوالها ولو, ولو كان التصديق موجود لو كان التصديق موجود والإقرار الداخلي موجود مع الإباء بالنطق بالشهادة يزول الإيمان ويصبح من كان ذلك حاله بعد عرض الشهادة عليه وإقامة الحجة عليه يصبح في عداد الكافرين وأشهر مثل يمثل بها الأهل العلمي في هذه المسألة أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان بلا شك معظم لابن أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مدافعا عنه منافحا عنه يحوطه بعنايته ورعايته دون عدوان قريش وتعديهم وغضبهم عليه بل وأبلغ من ذلك كان مكررا داخليا مقتنعا لأن ابن أخيه صادق في ما يقول صادق في ما جاء به وأنما جاء به خير. كيف وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لو الملامة أو حذار مثبت لو جدتني سمحا بذلك مبينا كيف لا وهو القائل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمام اليتام ثقلة للأرامل ومع ذلك على كل كلام والإقرار بل والعمل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لما حضرت أبا طالب الوفاة فجاءه المصطفى عليه الصلاة والسلام جلس عند رأسه فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله دلال على أن لفظ الشهادة ركن في الإيمان أصلي وكلمة أصلي معناه إذا ما تحقف ما في إيمان وإلا ما يحرص النبي هذا الحلق ويأتي عند رأس عمه أبي طالب يا عم ويحس ويندر وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له يثبتاني عن النسق الشهادة أترغب عن عبد المطلب فكان آخر شأنه أنه مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فما حكمه مع ذاك الإقرار والتصديق والدفاع وإلى آخره مع رفضه قول لا إله إلا الله حكمه أنه لا يعد من المسلمين بل هو من الكافرين المشركين ولذلك لما قال النبي عليه وسلم وهو حزين عليه لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك نزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فسماه من المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل فيها أيضا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذا دليل واضح على أن النطق بالشهادة شعبة أصلية يزول الإيمان بزوالها ولا ينفع معها لا تصديق داخلي ولا إقرار ولا شيء آخر انتبهنا؟ ومثل أيضا شعبة الصلاة على القول المحقق عند أهل العلم فالذي لا يصلي أبدا ليس مؤمنا أبدا على القول المحقق أن تارك الصلاة بالكلية خارج من الإسلام داخل جياذا بالله في الكفر. وهناك نوع آخر شعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص وإنما ينقص بحسبها فمثلا إماطة الأذى عن الطريق عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان أفرأيت من تركها أيزول إيمانه ويصبح كافرا الجواب كلا ولكنه نقص من إيمانه وعمله بقدر تركه لتلك الشعبة بقدر تركه لتلك الشعبة مع ملاحظة أنه قد يقترن بفعل الشعبة الصغيرة من الإيمان وابتغاء الثواب ما يرفعها عند الله عز وجل حتى قد تكون سببا عظيما للمغفر في هذه كل ما أصلها وإن كان شيئا يسيراً وهيلاً لم تحققه له صلاته ربما أو صيامه أو حجه مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك يؤذي المسلمين ما في ذا جهاد ولا غصن شوك يؤذي المسلمين فقال لأنحيين هذا الغصن لا يؤذي المسلمين فنحاه فشكر الله له فغفر له شوف ما نصنع بضع دقائق وأقل من بالزمن وقت ما هي شيء غصن شوك سحبه لكن ليست القضية غصن شوك سحبه ولكن ما قام في قلبه من, من ابتغاء ثواب الله عز وجل ومن الرحمة والشفقة على عباد الله المسلمين ألا يؤذيهم غصم الشوف فكان ذلك العمل الطفيف اليسير الذي هو في الميزان أدنى شعب الإيمان لو, لو ما أزاله نقص الإيمان شيئا يسيرا بقدرها ولكنه لما اقترن به من حب الله وحب عباده المؤمنين والرغبة والخير مثل حال هذا الرجل غفر له ما تقدم من ذنبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما امرأة بغي من بني إسرائيل بغي تمارس البغاء حرفة وصناعة حياذا بالله عز وجل